Oh <sighs> الحقني يا خال الحقني يا خال ده قلبي اسير من الفولفال الحقني يا خال الحقني يا خال ده قلبي اسير من الفولفال الحقني يا خال يعمل معروف ده من الفولفال هعوض ملكي الحقني يا خال يعمل معروف تبخل كل خادل هعورها لفوق والقلب عليها صباح مالهور من ما يشوف هيقول ميال الحق الحق يا خام بت بكى وطن راسي واتمنى يوم تعيط مني بت بكى وطن راسي واتمنى يوم تعيط مني وراح لي ايه مصابحك علي لفت ملأة لجراحي طبيب والعارف انك يا خادرة حقيب لفت ملأة لجراحي طبيب والعارف انك يا خادرة حقيب ودموع العين انشففة طبيب كل ما دولو